Book 2 Queen 5 5 Landoy Kai Lingvoy Al-buldan wal-lughat Al-buldan wal estas el Londono جان من لندن جون من لندن لندن؟ سيتواس ان بريتويو تقع لندن في بريطانيا العظمى تقع لندن في بريطانيا العظمى لي اارولاس لا انجلاند هو يتكلم الإنجليزية. هو يتكلم الانجليزيه ماريا من مدريد ماريا من مدريد مدريد من مدريد مدريد مدريد مدريد مدريد تقع مدريد في إسبانيا. تقع مدريد في إسبانيا. شي هي تتكلم الاسبانيه هي تتكلم الاسبانيه هترو كاي مارتا ال بيتر و من برلين بيتر من برلين إن تقع برلين في ألمانيا. تقع برلين في ألمانيا. شو أمبو في بارولاس لجرمانن؟ هل أنتما تتكلمان الألمانية؟ هل أنتم تتكلمان الألمانية؟ لندن هو أستاس لندن. عاصمه لندن عاصمه مدريد وبرلين عاصمتان ايضا مدريد وبرلين عاصمتان أيضا. استاس العواصم كبيره وصاخبه الواصم كبيره وصاخبه فرانسو سي تواس ان تقع فرنسا في أوروبا. ايجبتو يو سي تواس ان افريكا تقع مصر في أفريقيا. تقع مصر في أفريقيا. تووس أازيا تقع اليابان في آسيا تقع اليابان في آسيا كوس ن أمريكا تقع كندا في أمريكا الشمية تقع كندا في أمريكا الشمالية تقع بنما في أمريكا الوسطى. تقع في أمريكا الوسطى. تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية. تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية. Bon volu iri al vavo, vavo, vavo, punto, bo, o, o, ko du, punto, do, e, por la textoi, ca la libro.